ح ض ك وطن حب عشه من البعاد تغربي ش م ت ا ل ه و ا ء لا تنفسه صرت اخدنك ي لما ن ر ح حبك وطن حب وطن ع ش ي من اللي اتغربي شمت اللي بعادي تتغربي الهواء 「そっとふくに」<音楽>「で م なるはいて」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」「」」「」「」」「」」「」「」」「」」」「」」」」「」」「」」「」」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」「」」」「」」」」」 انت هواي ق ا ع ي وسماي يعني الوطن يعني العشي مهما جرى وش ما حصل ا حالف ابد ما نفترضك انت هواي ق ا ع ي وسماي يعني الوطن يعني العشي مهما جرى وش ما حصل حالف ابد ما نفترض صدق جذب م ع ط و ل حب ب س م ا ع ت دقات القلب بعرف بلي وبيا بعرف لي زين حنيم لي زين وكون شود ما 「やめて امور راح لا امور ق ا ع د تاني ولا ر صبري خلص كلو م ع ا ب ي ذ ن ماظل ص ر <في ق> 「今度 は,、まあ は, ま、は」「今度は」「今度は」「مجال، ارجع ت 今度は」「今度は」「今度 ب ي ب ي ت خ は」「今度は」